سُورَةٌ أَنزَلناها وَفَرَضناها وَأَنزَلنا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بهم مرافه في دين الله ان كنتم تؤمنون نَوِ اللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِر وَلْيَشْهَدَ عَذَابَ مَاطِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وَحُرِّمَ مَا ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجَلْدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بِعْدَ ذٰلِكَ وَأَصْلِحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَهَمُّونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرؤ عن هل العذاب انت شهد اربع عشرة بالله ان هُؤُلَاءِ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ